بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.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 ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَقُّ إِلَى أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٍ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطُرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجِهُ أَبِيْكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ قتل يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا مالك لا تأمن على يوسف وإن له لنا صحون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 شاء أيّاً بيكون، قالوا يا أبانا إن ذهبنا استبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاؤوا على قميصه بدّ من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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلا دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 مَثُوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت اليهن وأعتدت لهن متكأا واتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهم سكين وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد رأوته عن نفسه فاستعص ولم إن لم يفعل ما أمره ليُسجن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه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 ذلك من فضل الله علينا و على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار لا تعبدون من دونه إلا أسماء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 ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضعة سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خبره وأخرى يابسات.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 وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سماني يأكلهن سبع عجاف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 فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ لَإِذْرَأْتُنَّ يُسْخًا عَلَى نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ لَّنَا الْكَيْن فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 فَلَمَّا سَتَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثُقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتُمْ فِي يُوْسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ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 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة برغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.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 حتى إذا استأصروا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.